الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فادعو لمجلس القادر عشر ان شاء الله نلزم النظر في توضيح فقره الثقه للحفظ لهذا رحم الله تعالى وكان هذا المجلس في ليله 22 من شهر صفر عام 32 بعد الهجره من رسول الله عليه صالح الحافظ رحمه الله تعالى والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح الخلافة لمنزعه والثالث العزيز وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين وسُمي بذلك إما بسلة وجوده وإما لكمنه عذى أي قرية بمجيئه من طريق أخرى وليس العزيز شرطا للصحيح خلافا للمدعم وهو أبو عمين الزبائي انتظر انتظر بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع داعه أما بعد فالعزيز لغة جاء على معنيين الأول أن يقال عز يعز بكسر العين عز الشيء يعز بكسر العين أي قل بحيث لا يكاد يوجد أي قل بحيث لا يكاد يوجد يعني كأنه سينعدم يقول إلى العدم فيقال في هذا الشيء أنه, إنه عز صار عزيزا يعني صار قليلا الوجود أو صار ناذر الوجود والمعنى الثاني <تصفيق> أن يقال عز يعز بفتح العين إذا قوي واشتدت ومنه قوله تعالى فعززنا بثالث هذا يقال في الحديث إذا قوي لمجيئه من طرق وفي الاصطلاح أن يأتي من طريق أخرى مع الطريق الأولى فيصير عزيزا أن يصير قويا بنجيئه من طريقين وهذا وخلاصة ما جاء في كلام الحافظ الذي ذكر العضل وكذا في اليواقيت والضرر في شرح النزهة وكذا في حاشية لقطة الضرر على نزهة النظر نعم وأما تعريف مصطلاحا فقد ذهب, ذهب ابن مند وتعباه ابن في مقدمته ان العزيز وما رواه اثنان او ثلاثه ونص كلام ابن منده ان ولدي اعتمد عليه ابن الصلاح في مقدماته ونقله نحن أنه قال نحن الغريب من الحديث كحديث الزهرية وقتادة نحن من الأئمة ممن يجمع حديثهم إذا انفردت إذا انفرض الرجل عنهم بالحديث فيسمى غريبا فإذا انفرض عنهم رجلان وثلاثة واشتركوا في حديث يسمى عزيزا فإذا روى الجماعة عنهم حديثا يسمى مصهورا وهذا قد نقله العراقي في شرحه على ألفيته المسمى المسمى بالتفسيره وقال وكذا قال محمد ابن طاهر المقدسي وكانه اخذ أخذه من كلام ابن منذر هذا النقل عن ابن مندة نستفيد منه أن أصلى هذه الاصطلاحات الثلاثة الغريب والعزيز والمشهور كأنه أخذ من كلام ابن مندة هذا ولكن ابن مندة قيد هذه الاصطلاحات بما جاء من مرويات التلاميذ عن الأئمة المشهورين الذين يجمعوا حديثهم وضرب مثالا بابن شهاب الزهري وبقتال ابن دعامة الثدوسي رحمهم الله وبلا شك كلا هم من يدور عليهم الحديث فأخذ كلا هم ممن ذكره ابن المديني في الستة الذين دارت عليهم الرواية كما أخرج هذا وذكره في الجزء الذي وجد من كتابه العلم وذكره أيضا بأسانيد صحيحة عنه إنه أبي في مقدمته على زرح والتعديل فذاكر ابن المديني ستة ضارت عليهم الرواية ومنهم الزهري وقتادا فهما, فهما بلا شك ممن يجمع حديثهما فابل مند يعني فإحنا مكانه قيد هذا لمن يروي عن هؤلاء لإنما المشاهير ولكن الأمر كما هو معهود يبدأ في أول الأمر دون يعني تحرير واضح ومع مرور الوقت تحرر, تحرر الاصطلاحات كما هو الشأن في اصطلاح الحسن فأول أول من شهره هذا لاستلاح الترمذي ولم يعني تحدد معالمه وتميز حدوده إلا في القرون التي تلت الترمذي ويعني نستطيع أن نقول أن الحافظ ضد حجر رحمه الله في نزهة النظر حرر تحريرا بينا كل هذه الاصطلاحات <تصفيق> وجعلها مميزة يعني جعل لكل اصطلاح ما يميزه عن غيره بصورة جعلت كل من جاء بعده صار عليه فكما كان الخطيب رحمه الله تعالى له الصدق في, في وضع هذا العلم في صورة أوضح وأدق ممن جاء قبله أو يعني أتى بكلام السابقين فجعله في صورة اصطلاحية أكثر تمييزا فكذا الحافظ فعل هذا فصار كل من جاء بعد الخطيب عيالا على كتب الخطيب وصار كل من جاء بعد الحافظ عيالا على كتب الحافظ رحمه الله تعالى والقول بأن العزيزة ما رواه اثنان أو ثلاثة قد اختاره من العلماء المعاصرين شيخنا عبد الرحمن الموحي الدين حفظ الله تعالى. كما في التعليق الذي علق به على مزهة النظر لما كنا نقرأها نقرأها عليه وهذا ما جرى عليه البيقولي كما تعلمون في منظومته نعم ولكن الفقاعي نقل في النكة عن شيخه الحافظ بن حجر وأنه قال والذي استقر عليه الاصطلاح أن العزيز من فرض بروايته اثنان في موضع ما من سنده وكأنه يشير إلى العزيز النسبي واما العزة المطلقه فاتي الكلام عنها فيما يلي اقرا الله تعالى وليس ليس العزيز شرط لاستقيط اختلاق لما زعم وهو معلم للجبائي من المعتزله والليه يوم والليه يوم كلام الحاكم ابي عبد الله في علوم الحديث حيث قال الصحيح ان يروي الصحابي الزاد وعن اسم الجهاد بان كما له راويان ثم يتداوله امر الحديث الى وقتنا هذا الشهاده على الشهادة وصرح القاضي ابو بکر العرا العوض في شرط البخاري بما ذلك خطب البخاري, بأن ذلك شرط البخاري وأجاب أولد عليه من ذلك انا شرط البخاري بيان ذلك خطب البخاري وجاب عما قيل عليه ذلك بشواذ فيه الله لانه قال فاتينا حديث انما تعمل بالنيات فرض لم يظن عن عمر الا عتق قال قلنا قد ثبت به عمر رضي الله عنه على المنبر في حضرة الصحابة فلولا أنهم يعرفونه لأنترون كذا قال وتعقب بأنه لا ينزم من قومه سكت عنه أن يكونوا سمعوه من غيره وبأن هذا الرسل ما في عمر رضي الله عنه منع في تطرد عرقه عنه ثم تطرد محمد إبن بواهيم به عن عرقه ثم تطرد يحيى بن سعيد به ثم تطرد يحيى المسعيدة به عن محمد على ما هو المعروف عند المهندسين نعم ماذا قال بعد ذلك؟ ورغبت له المتابع قال الله وقد ورغبت له المتابع ومتابع ومتابع ومتابع قد وردت له متابعات قد وردت له متابعات لا يحتضوا بها لا يحتضوا بها لضعفها وكذا لا يسلم جوابه فكذا لا يسلم جوابه في غير حديث عمر رضي الله لا يسلم جوابه والكلام يوزع إلى من م. مم. الكلام هنا يعظوه إلى من أنا أسألك مم. طيب أنا الفعل هنا أوكي. وكذا لا يسلم جوابه بغير حديث عمر رضي الله عنه قال ابن رشيد ولقد كان لك القاضي في بطان يدعى أنه شرق بطاني اول الحديث المركون مذكور فيه نعم والدعب وقبانه نقضه اعراض على نقضه واعراض وقال ان الروايه اثني عن اثنين إلى ان ينتهي الى زوج اصلا نعم قلت ان اعراض به ان روايه اثني فقط عن اثنين فقط لا توجد اصلا فيمكن ان يسلم وان صوره العباده التي هذا بأن لا يرويه فمرجودة بأن لا يرويه, يرويه فمرجودة بأن لا يرويه أقل من عن أقل من أثنين مثاله <تصفيق> ما روض الشيطان من الحديث أمس والبطاري من الحديث أبي مريض طيب نقف هنا أحافظ رحمه الله تعالى هنا نقلة كلام أو عزى القول, القول باشتراطي العدد في رواة الصحيح <تصفيق> أن لا يقل عدد الرواة عن اثنين إلى أبي علي الجباء وهو رأس من الرؤوس المعتزلة و ولعل أبا علي أخذ هذا عن أبي الحسين البصري وهو من رؤوس المعتادل أيضا وهناك كلام للحاكم في كتاب المدخل إلى الصحيح قد يفهم منه القارئ أنه يذهب إلى هذه الشرطية أيضا إلى اشتراطي رواية اثنين على الأقل في كل سند من أسانيب الصحيح حتى يصير صحيحا على شرط البخاري لمسلم وقد رد الحافظة هذه الدعوة بمزيد من التفصيل في كتابه النكت على ابن الصلاح وبين بطلانها <تصفيق> وبين المقصود من كلام الحاكم وأنه لا يحمل على هذا الفهم نعم <تصفيق> ف... فقد نقل حافظ في أن نكت كلام الع... العراقي أنه قال وكأن البيهقية رآه في كلام أبي محمد الجويني فنبه على أنه لا يعرف عن أهل الحديث <تصفيق> يعني قال حافظ معلقنا على كلام العراقي يعني اشتراط... اشتراط العدد في الحديث المقبول وان يرويه عدلان يعني عدلين حتى يتصل مثنا مثنا برسول الله صلى الله عليه وسلم نعم طيب وكم طيب. فعرف وز ذكر اصخ خوي في نهايه الكلام الذي اشار اليه الحديث اشار الحديث عبد الله بن عمر عمره الناس قال على هذا مشى بعض المتاخرين ممن اخذت عنهم تعرف العزيز اصلاحا ما الذي يكون في طبقة من طباقي راويان فقط ولكن لم يمشي شيخون في توضيح النخذة على هذا يشيره إلى نزلة النظر فإنه إن بوروده من طريق راويين فقط عني به, كونه عني به كونه كذلك في جميع طباقه فقال مع ذلك إن مراده ألا يرد, بأقل... ألا يرد بأقل منهما فإن ورد بأكثر في بعض المواضع في بعض المواضع من السند من السند الواحد لا يضر إذ الأقل في هذا يقضي على الأكثر نعم فهذا نعم يفهم كلام الحافظ أنه اشترط في الحديث حتى يكون عزيزا أن لا يقل فأي طبق من طبقاته عن راويين ولكن هذا الذي أشر إليه الحافظ لعله يقصد به العزة المطلقة وأما ما نقاله السخوي فإنما يعني يصحه في حال العزة النسبية وبهذا لا يكون سمى تعارض أن كلام الحافظ يتنزل على العزة المطلقة وكأن الحافظ لم يشر للعزة النسبية او لم يدخلها في حد العزيز المطلق يعني في حد العزيز من حيث الاصطلاع ولكن كلام الحافظ الذي سوف يأتي لنا فيما بعد في ذكر انواعي الغريب يدل على انه يرى انه من الممكن ان يأتي الحديث في بعض طباقه في بعض طباقه برواة تدخله في حيز الشهرة حيز المشهور ولا وهذا لا يتعارض أن يكون غريبا في طبقة من طباقه وعرف هذا بالغرابة النسبية فعلى هذا يلزم الحافظة أن, أن يقرر المعنى نفسه في العزة أن العزة تكون عزة مطلقة أو تكون عزة نسبية نعم وأخوكم إبراهيل أفعل بحثا قبل الدرس يصلح مثالا جيدا أيضا للعزة النسبية هو الحديث الذي أشرنا إليه في شرح الأصول الثلاثة في المجلس السابق حديث غمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرة تغدو خماصا وطروح بطانا هذا حديث يعني كما نقل البزار وقال قال البزار لا نعلم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر كل عمر مخطاب هذا الإسناد فيقوم على هذا الحديث غريبا مطلقا لأن الغرابة وقعت في اصل السنة كما يأتي في تعريف الغريب المطلق يكون غريبا من حديث عمر ولم يرويها عن عمر على ما في بحث أخيكم إلا أبو تميم لم يرويه إلا أبو تميم عبد الله إذن مالك وأبو تميم لم يرويه عنه إلا عبد الله إذن هبيرا فصار غريبا في التباق الثلاث الأولى في طبقة الصحابي وفي طبقة التابعي ومن جاء بعده في الطبقة الثالثة ثم حدثت له العزة فيما بعد طبقة عبد الله بن هبيرة فرواه عن عبد الله بن هبيرة راويان وهما بكر ابن عمر المعافري المصري وعبد الله بن لهيع المصري فصار عزيزا من حديث عبد الله بن هبيرة وهذه العزة النسبية وكذا رواه عن بكر حيوة, حيوة ابن سريح المصري وبهذا يكون غريبا من حديث بكر لم يروي عنه إلا غاون واحد وحيوة وحدثت عزة نسبية أخرى فيما فوق حيوة ابن سريح فروه عنه راويان وهما عبد الله بن يزيد المقرئ وعبد الله بن المبارك فصار عزيزا حديث حيوة ابن شريح أيضا في هذه الطبقة هذا هو معنى العزة النسبية نعم الله تعالى أعلم وهذا يكون تهين من مبحث العزيز صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم نعم.